Fifty Languages Toachishirablira Ariba'atun wa-settun Ariba'a wa-settun Madanaga Alnafi wa-had Alnafi wa-had لا أفهم الكلممة لا أفهم الكلمة جغ قزجر أرب لا أفهم الجلة لا أفهم الجلة عش ق أرب لا أفهم المنى لا أفهم المعنى تغج. المعلم المعلم تشيلي هل أنت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم ار نعم أفهمه جيدا نعم افهمه جيدا تشيلي المعلمة المعلمة چيلي هل أنت تفهم المعلمة هل انت تفهم المعلمة ار نعم أفهمها جيدا نعم افهمها جيدا تخر الناس الناس تف قبلؤى هل أنت تفهم الناس؟ هل أنت تفهم الناس حخمور يق قزجر ورب لا لا أفهمهم بشكل جيد لا؟ لا أفهمهم بشكل جيد بش الشو الصديقة الصاحبة الصديقة هل لديك صديقة؟ هل لديك صديقة؟ عرش نعم لدي صديقة نعم لدي صديقة بشاشة بخور الابنة الابنة بشاشة ويأ هل لديك ابنة؟ هل لديك ابنة؟ هاو بشاشة سيأب لا، ليس لدي ابنة لا، ليس لدي ابنة